فيه المحبة والإخار عبد الحميد حبيبنا عبد الله بن حزافة صحابي جليل ويبقى أخو خنيسة بن حزافة الزوج السيدة حبصة أم المؤمنين قبل أن يستشهد يوم رقم وقع أسيرا في بلاد الروم هراقش حاكم الروم من الأسرة قالوا له فلان وفلان وفلان هو يعرف عن عبد الله بن عزافة أن الرجل بطل كبير فرصة أنه إن وقع أسير قال لك من نضرب, نضرب المربوط يخاف الساير <متصفيق> <متصفيق> أني وقتلي سليكا ثم عقله كالثور يضرب لما عاقت البقر <متصفيق> <متصفيق> اضرب الكبير يخاف الصغير هاتوا عبد الله بن عزاف رقلك الراجل اللي بعيد النظر وراجل امبراطور محمد حلكته السياسه ومحطته التجارب تعال بقى شوف الناس اللي النبي ربها صلى الله, صلى الله قال له يا عبد الله يا ابن حذافه تنصر ولك نصف ملكي مش اللي بقى اعمل هيبز او ارسل شعرك المضغوط او حدق جائزه نوبل جاء ما قال لهش حبيل جايزة اتنوبر دا حيديه نص الملك امبراطورية واسعة الارجاء فعيدة المدى مم. وبعدين هي رقل بجد ان يوم المنى يوم ما يعلن الاعلام الروماني ان واحد من خرة اصحاب رسول الله اتنصر وسوى ما مم. مم. العقيده هنا لا تقبل المساومه ولا انصاف الحلول نعم نعم قالوا والذي بعث محمدا بالحق له اعصيتن الدنيا كلها ما غير يرتح من دين الاسلام سبحان الله سبحان الله لله لله الى الله مش الواحد يروح يقعد لسنتين او ثلاثه فبصت لايه يغير كل المعالم حتى اللبس اللي لبسه لبسه محجزة والوش يغتاخد بالفتلة واتكلمه يكلمك كأنك تكلم أنسة لغة رقيقة حتى تحيط الإسلام بإنساها كل اللي تبقه بنجوره وبنصواره وبنورنينج وبكه وبكه ايه وبكه ايه بنجرك الله وبنصرك الله زي اللي جاء من النفترة فبيقول له امه دا الانجليزي سهل اوي اوي قالت له علمني يا ابني جلان تعرف الصغارة دي اسمها سيداريت فلما ابوه جي قالت له يا فلان دا الوات جاي بيعلمني الانجليزي وسهل اوي قال لها اعلمك ايه قالتل انت عارف الرغيف اللي فيه دك ده بالانجليز ايه قال لها لا قالتلو رغفل <تصفيق> اه رغفل ويبقى الشباك شباك <تصفيق> ويبقى لغة انجليز وغير كل حاجة حتى لغته وحتى اسمه ولما تناديه باسمه الحقيقي اذهب اذا كان محمد قله ميمي غير اذا كان حسن سمي صونه او سوسو انما ادرسوني يا محمد ظل وجهه مسودا وهو كظير يتوارى من القوم من سوء ما بالشربه وحيد يا سيدي لا اله الا الله طيب نواصل المسيره مع عبد الله ابن حذاف وده من مننا التي تردك في مدرسة محمد في مدرسة كان عميدها محمدا سلام. تخرج فيها المصلخ العظيم كاببك والزعيم الملهم كعمر والحيي الكريم كعثمان والعبقري الفد كعليك والقائد الجبار كخالب والمحدث العظيم كأبي هريرة والمدرس القدير كابن عمر والمفك الخبير كابن عباس والزاهد الورع كأبي ضر ويفلسوف البارع كثلمان اسألوا التاريخ في أي الجامعات تخرج هؤلاء هل تخرجوا في جامعات مسكو؟ او واشنطن كلا انما تخرجوا في جامعة فيها العميد المصطفى لا يلحق <تصفيق> <الله سلام تصفيق> <تصفيق> لا اله الا الله طيب انت من تسقى بالنصف ملكي خذوه فقول يلا نعرض على العذاب الاليم ونشوف المسألة حتى انتهي الراجل صاحب عقيد طب ما نص الملك ويقعد في قصر وجيراني وصحابا وبنات زاد ويحترق بنار الشهوات وبلاش الاسلام ده كل الكلام ده في عصر عمر بن الخطاب نعم خذوا وققول له يا نعم قدر ماء على النار خد بالك وسمعنا الصلاه على الحبيب النار غلت تحت الماء تكاد تميز من الغيض حتى كاد القدر يحترق يلا خده ورمه في في في هذا الماء تعرف انه لو نزل حيذوب كان يذوب النح في الماء درجه عاليه من غليان فهو راح القدر بكر. قاله اه ده جاب وراء. لا, لا لا لا انتهى خاف. هرق لي قاعد بيشاهد. قتل اصحاب الوخدود النار ذات الوقود اذ عليها قيون. فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شوان? بيعملوا الاهتدال وما نقام منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعم. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد <تصفيق> الآية دي طبعا معناها منسحب إلى أن تقوم الساحة مش قاسر على أصحاب الأخدود اللي كانوا في نجران على حدود اليمن والسعودية أيها فيرقل قال له ما يبكيك يا ابن حزافة قال له والله ما كنت أبكي خوفا إنما كنت أبكي لأنني كنت أسأل الله ان يكون لي مئة نفس تموت في سبيل الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان سبحان الله. الله سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله شف اللي كان بيبكيه نفس واحدة تموت ليه مكان مش مئه ويبقى كله نفس لها أجره شهيد قال لا خدوه بقى حزبوه نوع تاني من الحزاب ادخلوه في حجرة وادخلوا عليهم رأة بغية ويفترض بقى عشان يكون الشيطان ايه ثالث اهم ما هو ما رجل بامرأه الا كان الشيطان قالوا يا رسول الله ولو كانت الصالحه قال ولو كانت مريم ابنه عمره عيد دخل الاوضه وادخله عليه البغي واحده حسناء رسيقه العود فارعه القوام دخل غيبة رايحة جاية قدامه وهو مشغول بشيء واحد هو ذكر الله لا إله إلا الله طيب طلعوا بعد ثلاث ياما في شباية ماذا خمع قالت له يا سيدي لا أدري إن كنت جمعتني ببشر أم حجر الله لم تتعرف فيه شعر أي يعني دية إيه خلوة لا وبقى بس اللي مطلع عليه مين الله الله عظيم الله لا اطل ولا صوت صوره ولا حاجه ابدا فبس لا, لا اجهز التصنت عشان يشوفوا قال لها ايه او قالت له إيه ما فيش ده قاعد وهي تروح وتغدو امامه بشعرها وقدها وقضيبها ولحمها وسحنها وبعد ثلاثة ايام بترفع التقريط اقول لا ادري ان كنت ارسلتني الى بشر ام الى حاجة النهاردة الواحد بيشوف واحدة على بعد عشر كيلو بيري اقول اين من عيني اتيك المجاري يا كباب الفرن <تصفيق> يا بغل الصراج <تصفيق> عجدنا يا مولانا عجدنا بارك, بارك, بارك الله فيكم يا سيد سمعون الصلاة على حبيب الله والله طيب نعرف عليه حاجه ثانيه جوعوه جوعوه 13 ايام لا اكل طيب ادخلوا عليه لحم خنزير وخمره خد بالك بعد ما تسمعني الصلاه الحبيب ادخلوا لحم الخنزير والخمر وفتحوا عليه ماء اكل وما مست يده صعاما ولا قمرا ثاني ده انت مضطر وربنا بيقول فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لابد فان الله غفور رحيم منطقه اضطراب ده بيبقى الواحد امامه يعني مجاع واحد اتسد بيه جوعه ده ده الواحد زي الفرس وماشي بنهار رمضان يأكل لا. نهار رمضان الفرس يأتك قرمة الشافر بديه راجل بقاله ثلاث ياما كل شيء ووضح امامه الخمر والخنزير فلم يقربهما سألوه طب يبن حزافة بعد ما فك اسره ايه اللي منعك انك تأكله انت مضطر قال والله لقد كنت جائعا ولكني ابيت ان اكل طعاما حرمه الله حتى لا اسمت اعداء الله في دين الله السلام السلام عزه غير العقيدة غير قيمه غير مباجئه خلص فرق لان ما فيش فايدة ايبنا هاعرض عليه امر واحد بقى ما ويرق له عايز يحفظ محا حياءه سويا لانه عرض عليها ليربي كلها تعذيب وترغيب وعيد وترهيب وعد وبين نيران الوعيد ونور الوعد وقف ثابتا يذكر الله وحده قال له يا عبد الله قبل رأسي وسأطلق صراحة هم, هم تعلموا من نبي كده مش النبي قال لو وضع الشمس في يميني نعم. والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته نعم. سبت على المبدأ سبت على المبدأ أن أطلق الرأس وأطلق صراح فسألوا سؤال هتطلق صراحة إخواني الناس الاسرى اللي المسلمين دلتوا في الصلاح ان قبلت رأسك فالله ماشي بس المهم قبل رأسك هو الاول سأل عن اخوانه نشأل بقى خراب يا دنيا عرار يا مخي او اذا جالك الطفان حطه ابنك تحت رجيت او انا والطفان من بعدي لغة الانانية ولغة الاثرة لا ان اخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك أيه. ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك بسم الله, الله. الله. الله. الله. وحد يا مسلم لا اله الا الله لا اله الا الله الله يديك يا الله. خلاص اللهم صل النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يا مولانا لا وهو ناشي عشان يقبل بيقول يا رب اللهم انك تعلم انه مشرك نجس ولن اقبل رأسه الا لاطلاق صراح اخواني فان سألتني يوم القيامة لما قبلت رأسه قلت لك من اجل اخواني هؤلاء قل بالك وبعد وضع شفتيه على رأسه رق لم يقبلها وإنما بثق عليها وعمل المؤتري بقى فما انه حصل بقه على رأسه قالك ده قبل رأسه هو بثق عليها خدماله بالخج وإن كان ريقه شهد طبعا هرقل على طول أنجز الوعد وأفلك صراحه وهو واللي معاه راح السيدنا عمر في المدينة قيادة العمة فعمر لما سمع منه وحكى له عبد الله بن غزافه ما حدث بينه وبين هرط انتفض عمر كالاسد المغوار وقال حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن غزافه وانا اول من يقبله الله رحمه الله. الله. الله الله الله الله العزه الله الله يعيد الله يعيد الاسلام بيك عليك يا الزعيم الملهم عمر امين أم. حق على كل مسلم أن يقبل راس عبد الله, الله. ابن خدافه ولا اكوننا اول من يقبلها وقبلها يبقى لما راح ما الدوله كانت زي الغرب تمام زي أمريكا وانجلترا وفرنسا والدولة الفارسية كانت زير التحدي السوفيتي ومن لف لفه من المجر وتشكوسلوفاكيا والرومانيا والبانيا واليوغوسلاكيا و... ما هم هم هم هم بس هل عبدالله ابن حزان فغير دينه غير عقدته هو عرض عليه نصف المملكة فأبى أيها الشباب خذوا العبرة من هذه القمم العالية انهم رجال والرجال قليل. لا تلعبن بكم الدنيا اذا ما تركتم ديار الاسلام الى الغرب. الصليب او الشرق الملحد. ليس هناك عقد في الاسلام ولا علل. وليست السعادة في سكن القصور. إنما السعادة يصورها المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه في كلمة واحدة يقول فيها وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس الله الرضا يوم فرضا لا عقب النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يصغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يفقين لذا قالوا صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر فهل حاروا مع الاقدار ام هم حيروا القدر هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لو لم تكن لك الا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن واحد أيوه. لا اله الا الله الله يشفي <تصفيق> كل ذا والعلم للدنيا دواء والشرع مفتاح